خلق العظيم المتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلاق رسول عليه الصلاة والسلام كان في كل أمره كذلك كان رفيقا رقيقا رحيما في كل امره عليه الصلاه والسلام وقد قال الله عز وجل له فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك محمد يختار في صحيح مسلم أيضا من حيث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت وكان غاضبا فسمعت صوتا خلفي يقول اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من شدة الغضب فقال اعلم أبا مسعود فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت يا رسول الله أفلا اعتقه قال لو لم تفعل لمستك النار محمد يختار في التوحيد والحق المبين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة من الغزوات مرأة مقتولة فقال من قتل هذه قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كانت هذه تقاتل ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية في الوقت الذي كان يشتد فيه على أصحابه فيقول لهم ذروني ما تركتكم ولا يبيح لأحد أن يسأله كان يقبل ذلك من الأعراب الذين يعيشون على حواش الجزيرة بل كان يتسامح مع هؤلاء وقد يقول بعضهم مقالة كفري كان يتسامح معهم كما حدث فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى بعيرا من رجل أعربي ثم إن أحد المسلمين رأى البعير فأعجبه فقال للاعرابي بكم تبيع, بكم تبيع هذا البعير قال بكذا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انقدني ثمنه وإلا أبيعه قال يا أعرابي أولم تبعني الجمل قال ما بعتك شيئا قال كلا يا أعرابي بل بعتني الجمل قال ما بعتك شيئا قال يا أعرابي أنت بعتني الجمل قال ما بعتك شيئا هلما شهيدا يشهد أنني بعتك وجعل الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل قال بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين فقول الاعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام ما بعتك شيئا يقول كلا يا اعرابي بل بعتني يقول ما بعتك هذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لولا ان هذا اعرابي لا يعرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق لذلك لم يكفره من كفيل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين وفي سنن النسائي الكبرى ومسند الامام احمد وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سالت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل الصفا ذهبا فقال الله عز وجل له ان شئت أن نستأني بهم فعلنا نستأني بهم يعني نستعمل الأنات في حقهم ولا نجيبهم بمجرد أن يطلبوا وطلبت قريش شيئا آخر أن ينحي الجبال عن مكة فتصير الأرض سهلة فيزرعوا. فقال الله عز وجل إن شئت أن فعل فعلنا غير أنهم إن كذبوا أهلكتهم كما أهلكت من سبقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل استعني بهم وفي لفظ في الرواية الأخرى قال ان شئت اعطيتهم ما يريدون فمن كفر لاعذبنه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبه والرحمه قال يا رب بل باب التوبه والرحمه من كمثل محمد يختار في كفتي التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذن والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين اللهم صل عليه وسلم صل